يا أيها الم الزمن قم إليه إلا قليلا يفه أو انقف منه قليلا أوزج عليه ورتل القرآن تغسيلا إنا سنوقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل وأغرم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واضح اسم ربك وتبسل إليه سبكيلا رب الاشيق والمغرب لا إله إلا هو وكيلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهزرهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعام وَعَذَابًا أَلِيمًا وعذابا أليما وذرني والمكذبين أولي النعمة إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غفرة وعذابا أليما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا منيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تستقون إن كفرتم يوما يجعل الويدان شيبا السماء فطر به كان وعده فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى إن هذه تذكره فمن شاء استخد إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من فلسا الليل ونصفه وفلسه وطائفة من الذين معت والله يغذر الليل والنهار علم أن تحصوه تحكوه عليكم فاقرؤوا ما تيشر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من إِلٰهَ نَ وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ خَبَرٌ مَا يَسْرَنِي وَأَظِيمُ الظَّلَمِ جَاءَتْكَ وَأَخْرَضَ اللّٰهُ ضَرْبًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم من خير تجدون تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا